Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Səbha Allah maa fi al-sembawat ve al-ard ve huwa al-aziz al-hakim. Lhu ala kulli الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض Yâlmu ma yeljü fi al-ard ve ma yahruz minha مِنَ ma yazilu min al-asmai ve ma yaruju fiha ve huwa maakum aynma kuntu.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 Aminu billahi ve resulhi ve anfiqu min ma jalekum ustaklifin fee. Fılladına aminu min kımmı. Fılladına aminu min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 بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم Yüma, "Yümlülünün ve yümlülüğünün, Allah'ın kulları ve kullarıdır. Allah, kullarını قِيلَ kullarını kullarıdır. Allah, kulları ve kullarıdır. Allah, kulları ve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 ولكن انكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ من Kum fidiyetu, ve la min al-ladzīn kafaru. Mawakumun nār, hiya maulakum, ve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 وضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصد quون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. و الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم إعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكافر وتكافر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ثم Ma ykonu hıtamu, ve fi alahe'ret âdabü şâdi'du, ve mafîrətum min Allahı ve rızvan. Vema l İlā māfīrāt min رَبِّكُمْ vājannatīn ʿarḍuha kʿarḍi al-šmāi vāl-ārdi aʿddat lil-lāzīn amanū billāhi vārusulih. Zālīk fāzlillāhi yūtīhimayy shā' waAllāhu zul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 الله هو الغني الحميد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيمٌ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 ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفته ورحمة ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء Arıdlar Allah, fakat rga'ı hak rga'yetidir. Faaatayna, kileri amin oldular. Faaatayna, kileri amin oldular. Ajerler. Faaatayna, kileri amin oldular. الذين آمنوا تقووا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كثرين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فالفضل اللَّهِ وأن الفضل بيد الله يأتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.